أن فاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتقطفه الطير، فتقطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.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 فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكنوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك تخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك تخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين